Dilluni, dilluni, dilluni علي Iكرama l-Iqah, dilluni علي Mahbubi fi hujbir jamali أنا خدل لي وقد عيل صابري وعز الوصالي فبالله ربي دلوني عليه حبوب توار في خج الجمال وعند تسمى وأرى قد وقد عين I'll stop لا ربي Oh